بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. لا سرتاي دسبيكيردي باسي نامي الكيكش في الشبهات. شيخ محمد كوري عبد الوهاب رحمة الله أفرم بسم الله الرحمن الرحيم. لهندق نسخات و به نستعين ولهندق كج وبه ثقتي. طبعا شعبا بسم الله الرحمن الرحيم دس بيأكاد لبرويك واخويت بارو تعالى بداية كتابك خوي بتشدس بيأكدوا بسم الله الرحمن الرحيم هر وهاب غماري نازار صلى الله عليه واله وسلم كاتك وا نامي أنسي وهرك شعب بسم الله دست بيأكد اقتداءا بكتاب كريم بقرآن بيراز وبا سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم زانيان كتب كانا الله دسبياكن وكتمان لهندك لأنه سخان سراء به نستعين الشيخ ابن عثامين فرما رحمة خواي لبيعني دواء أكين دواء متي أكين لخواي تبارك وتعالى ولهندك نسخ تلا وكتمان عاتوه به ثقة ثقة مهر بخواي تبارك تعالى يا شيخ فرما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 مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح من شيء لغير الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحيي إلا هو ولا يميت إلا هو ولا يدبر الأمر إلا هو وأن جميع السماوات ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره هتائر شيخ رحمة الله طبعا أمر ساليك داناوى نامی که یه چیز زورگرینگه، لبیر پردستان وی قبر پرستکان و شهخص پرستکان دینا و شبهکانیان پوچلکاتو، و کوتمان کشف شبهاتی یعنی چی؟ کشف به معنای درخستنو برداخ دان لسر و لنج و بردنو نهشتنو آبادتانا اجرت و اتا لنا و بردنی شبهاتی قبورین و قبر پرستان، آو شبهانی که ای كل دايرين زمانه و بيغمر محمد, محمد محمد صلى الله عليه وسلم له زماني بيغمر محمد صلى الله عليه الصلاه والسلام له دعاي او زماني شر محمد كره عبد الوهاب حتى استجى أو شوتا انا أروى ارا ويا كوا عبد كان افرستن دباتي او كخوا عبد كان فرستن جاء قراني بيروس طبعا أو شوتا ثاني همره كره دو توا حجي سكاني بيغمر خوا عليه الصلاة والسلام وقراني بيروس پریتی لردان و شبهاتی مشکین خویت بار تعالی لقرآنی پیروز از زوجر بمان بازکا فرمی اگر خواب تنها باز بکری، به تعقده بن. اگر غیری خواب بازکری آو ند خورش بن، بداخو. جا پیوست لسر هرکسی خواهان علم زانیاری به لتوحید تجیشتبه، آبی او توحید و باشیبو خالشون کاتوانی و نه بیله هیچ کس بهترس. ترساندن لا بلوكر النووي او توحيده معناه اويا نجا ديني او حقيقه بخلشي وخوي تعالى للقران بيروزا فرمي لعنه خوام الملائكه او كسب او حقته اشارته استاغر وحقته باسكي تاجراديك او خلكين بدمتو خلق او يكل ضلي انا خاردي انا توبيان خوش بلي تي للشرك وبلي ك دفعلو ظلال تأكن ودفعلو كساناكن كجواء وكسانا مشدجنين وأو كسانا شركان بخوابيع نكر شركان بيع نكردو بس مشدجنين ونا بن بمشترك. لما الشيخ رحمة خاله بليمر رسالة يا ردي أجرك سانا من بؤياته فرمي هر كساب كيو تشركوا أو كساب يب مشترك خويت بارو تعالى لقرآن كباس شركي كردو فرمي بمن بمشترين كأبرك شرككذ علماء فرمون که کوت شیرک و چون پیناوت ریا مشتیک یه چه زناکر چون پیناوت ریا زناکر یه چون پیناوت دست یه دروي درویکر چون پیناوت ریا دروز نکواه کامه کسی دروب کاتو پیا بلنا با با دروز نیه یا زناپ کابل نه ولع و زناکر نیه شاید رحمت خوایل به امر سالی کرد كتاب رستكان ام شبحات نابولين الرواجي بي اين دلي خواني بي خوژ گند نو خلقا وابن بداعي بو وعمر دي اوانا است نقطه نقطه ان شاء الله ويكهن معنا اي كين به كردي وشرح ام رساله زورا زور العلماء شرح ين كردوا يگلو شرحاني كلا بير دسمانه شرح شيخ صالح فوزانه شرح شيخ ف... ابن بازا شرح شيخ ابن عثيمينة الشيخ عبد الرحمن براكة شيخ صالح الشيخ أو علماء برزان وكانت علماء يتريج كشرحي أو رساليان كردوا إن شاء الله بجريتو أنا لهذا يقولوا شرحاني أو استفاداء كلمات أكاني الشيخ محمد يكرو عبد الابي في شرحكين بإذن فوا في شكي إعلم رحمك الله الشيخ صالحة الشيخ صالح الفوزان لشرحكي إعلم كلمة إعلم هذه الكلمة يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة شير محمد يكوري عبداللهاب كاته كباسي كلمة إعلم أكاد أليه يعني بزانة دعي جلاله رحمة إخوات لأبي أم كلمة بو أقادار كذنوية بوشتا كان فإذا أردت أن تنبه شخصا على شيء مهم من مسائل العلم تقول له يعلم أقربتو يا كسي قلشتيتي الزور قرنق أقادار كيتوا بي أليه بزانة بوتي من أجل أن ينتبه بوأويكوا هوشياري خوي بدزبينة وهوشيار بيتوا وبزانية أويكبيه وترشيا أو وويبيعانا الله فعل أمر العلم يعني تعلم ما يأتي واهتم به وألقبالك لما يلق عليك ولما يكتب لك. جوبجلا جورایالک بزانا زنیار با گرنجی پیدا باید که است پیدا وتره یا ام با ای که بود مسراء فهادی هیکالیم تونی بعدها کلمه ابو اويت بزانا لذوا وشته گرنجی آگادار با ها خویت علی فرمه ان الله على كل شيء قدير و الله قد احاطه بكل شيء علما ابو اوي بزانا شيء زاني خواجان أن الله على كل شيء قدير خواب سره مش تكابتو أناي وأن الله قد أحاط بكل شيء علم خواج قال زانيار بها مشتك بردوة وزانيار مشتك وقال تعالى فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات زانا خوي تعالى وكلمة لنا قرآنك يا هات فعلم بزانا بزانا أنه لا إله إلا الله. كبر راستي هج خواك شايستي فارستني بحق تنها الله نبي. بقص وخويت كس شايستي هم زاني أو كسي أم لا إله إلا الله نزاني أصلاً مسلمان شو علمي بلا إله إلا الله نيا. أستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات دعوا إليك وشبون بأخوذ بك لتعونا كأند هروا هابو مسلمان برواداران ببياو بجنو هروا ها آية إشكهنا عليه وقال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور الرحيم اعلموا آيات لسرتي نص كلمة إعلامي شيخ محمد كرارة بوتي أوه هناوة اقتداءك كده بقرآن بيراز أو كلمه إلى قرآن بيراز در هناوة بوه بزاني لدواء يعلم يعني شتيك زور جرينيه بزانا خوي قرش تجرين كان يشون باس كردوه يعلمون أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم بزانا كأخوائ قابي زور زور بشديدة وخوي قرا لي خشبوه وبزاي مهربانيها وقال تعالى فإن توليت فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين أجر إيواب بجلا طاعته هلكن سيرك تول ليتم عن كي عن الطاعة كبرال إبروام هي إيه أيوة إجناكي نا إجناكا مرجئا بناغرين بخوي تعالى بس أنا خوي تبارك تعالى قر طاعنا كاتشي به فرمي فإن تول ليتم أجر بجتان لطاعته هلكت فعلمو أنما على رسولنا لل... على رسولنا البلاغ المبين بس تنهال تنها لسبب غمركم شي كي هي راجع عندن زور باشكلي أيبتان يعني لسر لسر ل لسر للروج قيامته وخويت بارو تعالى عقوبي أو بيشتغل كدة فهذه كلمة عظيمة بها للإتمام كاتكلمة إعلمك شغوتي أما بوجن جدانا بدواي خوي ثم قال رحمك الله هذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من قرأ هذه الرسالة أما دعاء الشيخ محمد يكور عبد الله يكابو هركسيك وأم رساله بخير يتوابي الله الرحمة يخواد لبي وهذا من باب التلطف لطالب العلم أما نرمونياني نواندن لقال طالب علم وتحسين الكلام له من أجل أن يقبل على طالب العلم حتى طلب علم طالب بلا وخوشبه وبعلم وربقريكاتك أبينيما مصداك بتلطفوا بنرمونياني لقال قتابي كان أجلتوا وبيان الرحمه اخواتي لب بي ببن استفاده بك ابني مجلسك خوش دربه وحتى خدمي اختي بانك اوتان سراوه بشوقتربي بوخنر طبعا بيجو ككاتب بسم الله الرحمن الرحيم بابا زكار شيخ دعاء اوكوتي فوقه القران بو دسبيك دو بي الله عليه وعلى سلامه وببسم الله كتب رسائل كان دسبيات و هو هو هو هو تعالى هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو تعالى هو هو هو هو اسم هو هو هو هو هو اسم هو الرحيم هو هو رحمته أما أما هو هو هو هو هو الرحيم اسما هو إسپاد يجين بخوي تعالى وصفة الرحمة إسپاد أكين ببيه تأويل بس شاعرالن لنشي نال الرحمات علنا إرادة الرحمة لبروا صفة الرحمة إسپاد ما كان أجداري أو نقطة يا بن إرادة الرحمة يعني كعلنا غضب علنا إرادة العقاب ها الجنوب إرادة لبرشي لبروا صفة إرادة إثباتها كان صفتی چیس اثبات ناکن، صفاتی الرحمن و رحیم و غضب، آصفت آن، لبریشون عقل اخوان کوت. اگر بیام و تعریف کنم، چون اما ذاتی خویگر من اثبات کرد، هرواعصفتکانیش اثبات کن. چون نه زن صد ذات چونه، به همان بس اثباتیه کین. علم من پیهه، آزانی معنای بس نه آنی اما نقطه‌یی که گریم بود که گراینو سریب بیسمیله. الشيخ محمد فرمي أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة وات التوحيد يكواه پرستن زور جارة بيستين للاي خلجي يكتا زور يكتاة پرستي زر إشارة مان بوايا وكلمة يكتاة پرستي غلطة براك أنا بالزماني كردي بو توحيد توحيد بمعنى يكتاة اجا اگر تو تماشايت رازوكي دو تايهية يعني تو همو دنيات، يعني اله اله, إله كانت بدو اله دو اله الكونا، نا اله زورا إله زور زورا آله عجمة كراؤته آله ها. آله كراؤه إله زورا تقول بيقولي التوحيد لو آلهة أنا أبي تنهى شيء بقي يك خواب بس فبرستي كشيء كخواب حقه بس خواب طالقاننا فبرستي بس كأليه تاع فبرستي أما قرتوه بو بو بو بيروبر ياخد شر لبرامبري ده أو هذا ره خواي باطيلها، تونا بيان بارستي، تونا بيتبغرة عن ليبكى، لبرامبرلين هيك خوا بارستي، التوحيد التوحيد خوا يعني توحيد لشيء وهات يعني بيكيردن يعني ت أو آليه تانها رهمي لا بيا خوا بارستي باش ايش الله يا هو إفراد الله سبحانه بالعبادة واتبتها دانان يا خوا باشو بيجري بخوا لشرك لها معيب كان بوخوا بيا أبيت تنه أو عبادتي بو بكر التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة آية لا ينعقيدو إيمان لا مذاهب كان أهلي بدع أو هذا باس إفراد الله بالعبادة كأيا خدالتي إفراد الله بالخلق ألن خوا بتاقتنها خوي دنياي دروس كردوا أو أكن با شيء أكن بعقيدة أكن بإيمان. أبو جهل جو إيماني أبوك ويسر شغباسيكا كواتا قزكا قزي ألوهية عبادتا نك قزكا بلتي بدلا دروس كردن شكا أبو جهل أونج آنزاني كواتا تنهى خوا عرض عسماني دروس كردو شغل إعلم هذه المسألة العظيمة بزان أم مسألة قوريا واجعلها في ذاكرتك دائما لخيال طابع واجعلها في اهتمامك دائما وأبدا أما بك بقورة رنشد لتفكير لبوشنطة مسأليك خواب أرستي. وهي أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وأتب يكزانين إخوال عبادتا وعبادة بوكردن وليس هو إفراد الله بالربوبيا أه؟ معنى أنه التوحيد بلي إفراد الله بالربوبيا وبس بله إفراد بالربوبيا بألوهيا بأسماء وصفات او هرسي بشقي توحيده، ولهما أولئك رنجل يا رنجمان بيراب تشي سي بريتالتي لالهيات فان هذا اقربه المشركون ولم يكونوا موحدين اما مشكاني ايمانيا ان بهو اقرارا ان به كوتا بي ضروريا ابو جهل اوان دجياتيان لغل خويا لقل يغمر اساس من سر او نبو كخوا هيانيا دجياتي قال لسرب تشيبو سراكل لسرب تشيبو لسربو بالتنهب خسي خوابكين فانش تنهب خسي خويا ناكر وكو امره او تاب خالتي يلي تنهاك خوابك؟ نعم لأن لأنهم لم يفردوا الله بالعبادة، فاقرارهم بتوحيد الربوبيا ليس هو التوحيد المطلوب، وإنما توحيد الربوبيا دليل على توحيد الألوهية ولازم له. كما تقراري أمان بتوحيد الربوبيا أو توحيد مطلوب نبك خاداو إلى إما كردوا توحيد الربوبيا هو لخوايا ده خوازي كري توحيد كيا. والله دليل للسر أو لازم أبوه أو لازم والزوم يكترين يعني كانت كتول إخوان أم دنياي دروس كردوا كات أبيها رج بقصي بكرة الذي خلقني فهو يهدين هم زانا أو من دروس كر كات أبيه أيش توجيههم باتي أيش بينبلا وابك أيش بينبلا أوامكأ بينبقصي أو بكأ فمن أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية هرك سبل إخوان من دروس كردوا لازم سري ابي إلا بلا شيء ها أبي بلبي نجبا أبي بقصي خوابكم أبي إقرار بك أبوك أبي بقصي خوابك والله تعالى يذكر في القرآن في كثير من الآيات توحيد الربوبية دليلا على توحيد الأولوية خوي جورال القرآن الزرامي باسكور نجامة أحمد وانيبلين حل شرحه كي الشيخ صالحا رد أبوك ساني قالن ها أم تقسيم لك شو هنا وحيد ربوبه وله اسماؤه. ذلك أبين سن ما بعقلنا كيتا أو بابته. تفسير القرآن كوتدبوري كهرب استقراء وتتبعه تكان بدرلك. بزانا. كما قال تعالى سير ما يتأنكن يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هاي خلشي إيوه عبادتكن بوبرورد قالي ختان. كما الذي آه الذي خلقكم سيرك اعبدوا يعني بقصيبكن. يعني إيوه تنه أو بوبرستن. أبوبرستن أو أولو هيتا.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 من السماء ماء لا أسمانه أو تلهورا بارتاً ببارناً فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أو هم بربهم يودرهن لزبي فلا تجعلوا لله أنداً وأنتم تعلمون ما أو إيه ويدروس كردوا بخاوي كردونو كارو بارتاً بري وبا إيه وشريكه بفي أماكن أنداش أندا أندا يعني مثيل يعني شوا ها وينا وقاؤه لا الله يعني ابی او بقصه بکره، قواتا بقصه کز ما کن، تو نا بقصه او بکن، اگر بقصه هر کسی شید درد کرد تو نید درست کرده بخواه تعالا أفرم هذا هو توحيد الروبوبيا وهو دليل توحيد الألوهية أما توحيد الروبوبيا أبو كبريتيا لا شيء لوئك أخوي قرأ توحيد روزكيردو أو تو تبرروا أبا وخاونتوا يا بياش ضلبتوا بقصيم بكى وهو دليل توحيد الألوهية فأقام سبحانه وتعالى الحجة عليهم فيما أنكروه من توحيد الألوهية بما به من توحيد الروبوبيا ليلزمهم بذلك يعني خوي تبرو تعالى إقرار بي كردن لوئك أخوا يدروز نكردو أبا بوأوي كواشيا لبكى ولكن يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان حيث قال لهم كيف تعترفون ان هو الخالق افضل الرازق الرازق من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل من من سيرم لي لو كسانى كوا يند دستور ونظام دان ينبو أو خلكه ها وأو خلكش بقصانك أو أو الله ينوله أم دستور سايا شريعة من خلق دابنه، خواه بور راضيه؟ ماذا خواه بور راضيه؟ ايه هر کس بور راضي به؟ هل يجلق الله اوهه؟ كواه تتوبية تبراب، إلا هر همه اوكساني كواهين خواه انا خناه هاويني خواه تعالى و شريعة بور راضيه دائنه صالح اعلم الشيخ اللي علم شون بارو تعالى خورو مامو استيرو اسمانا كان ابا بره و كاس لحاق مقاني سرزويد استيهلو ايشه؟ کس رئیسیه کو مالیچه کو حاکمیه کو تاگوت یک دسته لبیهنانی مانو پیغمد میروم چی بدم رو دوید چی پیدا؟ هوتی وره هوتی وره او خوره لی روبر رو دوید تو اینی فبوده تلذی کفر ای حرب همان تو دستور یاد دانی تو کافری چونتی تو آدانی خلق دانی چون استحلالی آدستوره آکی به حلالی از من تحدای هر کسی که کم کسی دستور من به حلالی بأخلاقه أمر كوتوتا او درجية أو يعني الدفاع لطاغوتة كان كان كا كا أو نبي او يدل لك كاستحلالك أو كتحرامه الشخص هي دستور دابني بلاه وحلالنيا بلاه او, بلا أو باجنيا شخص هي شخص طبعاً بيني ولا علماني من هو دستوريا كم دانا خالجنا والله من زرقونا عبارم كرام دستورش طاغوتية كرام والله من هتابل إنسان يشي فاجر وفاسق وزين على زينة كار والله بروان بأخوي بقرآنك هي اما دستورات اعطیه من برایم پیونیه شخصی او قبله که دیگه تو مشانه که هاله ولکا کوکابنای خوی استحلالی استحلال چی کا که علیه کشور کجا زینان کرد عفیت هم بیه بوتیه بهیشیه ل ل ل دشت علم ل ولو ل پیبل بوتی واقعی اگر بکیف خواند اما چی اما استحلالی زینانیا اوه با حال أمره مدافعين لطاغتان زوراً خواهده يأتي أما خواهده تعالى الله كيف ثم تشركون في عبادتي يعني الشيخ صالح خواهد على خواهده على لأياتكان كان همان بي الله باشا من يوم دروس كردود هايوة الشريب من بيها كان أما الذين يقولون إن التوحيد هو الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المحي المميت او انك اقرارك ان الله انخواه تباره تعالى درسكار و رزق داره و زندو اكاته و امرينه و هتادواء فهم غالطون غلطا فاحشا اما انه لغلطي جزور زور قوري قبل التوحيد هذا روانده ولم يأتوا بالتوحيد المطلوب الذي دعت اليه الرسل نهاتا اما انك بيغامران بوشيهات سيري قرآن كمزان بيغمران بوشيهات عليهم الصلاة والسلام يكب يغامرهاتو بلا بلا كاكا ورن اخوانيا ادل قرآن ابونا ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض <تصفيق> يقولون الله هم يعني الله الله كلمة الله يجلس أرزما بوك حر تمام شايف باوي شيء الله صل عليه عبد الله عبد الله أبو بكر ناوي عبد بي الله بياج أول إسلام بيا بياج أديني بيا غمار صلى الله عليه وسلم أنزني الله شيء لا عدي لا صلح ودي بيا شيء بسمك اللهم الله هم الله خافر من القرآن كافيك خايف يقولون الله باشا وعلى هذا المنهج الباطل أغلب عقائد المتكلمين الذين تدرسوا الآن في كثير من المدارس الإسلامية شغل أمرالزوربيزوري ولا تاني إسلامية كانت كعقيدات متكلمين وكوشعروا وكوماتريدية أخونديا أو عقيدة باطلة أأميك بخلش يلا عقيدة توحيد بدي تولك بزاني مخواتيدو لسكروه ليش يشغلوا كساني كاو بشي دوهم علمانيه هنا له او عليك بروان باخواه باخوان علني يعني بحساب اخوان لا او او كملحد من خرابتي لكن لو بيستر لو اما في الدرك الاسفل من النار مش او برأمن بخواه كسان إيجيلويل جل كعب راي بخواه يا تهذا بتعذبهم يتول ولا, ولا أطاعه تبرأي بخواه من شون كافريكم أي مجال برأي بخوان ابو أي شيطان برأي بخوان يا أي نالني أخاف الله رب العالمين أي وانا له أي كشكا حميدة سرطيا نزاع حميدة سرطيا برام حميدة سر بسكرني خوايا سجدة بر الشيطان ناجب برو كافيه تواب نفري برأي بخوان ابو ها ها والله تيمية مصدق لقلب اخوه تعالى بس تولى عن الطاعة كذب كذب وتولى كذب وتولى تولى عن الطاعة من في بلا للاو للاو مجد بلا, بلا أجر مسلمان بيا الله شون إيه خمسة سرم، أجر دروب كأو منافق بيا من هنا المنافقين يصدون عنك صدود وإذا قيل لهم تعالو إلا الله وإلى الرسول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 هل خلطان ديني زوربي علماني فقه حديث بأشاعرة الله يبوتي أشاعرة هذا روسية صالب الله ولا عالم إسلامي زوربي بي زوري همشوا لنا كان أوانه بوتي الله إن خدع بهم كثير من علماء الفقه والحديث سيري أوكي لماك زورنا أصداره إن خدع بهم كثير من ال... من شيء علماء الفقه والحديث زوربي علماء فقه وحديث بيع خلطان كان إشعار الدجال لا لا لا أكتب فتح الباري ابن حجر ابن حجر كعالمي حديث كان يكيه لنووية كان يكيه لسيوطية كان يكيه لغيري أواني شهر انخدع بهم أو ما انخدع بهم ها أقل أوان آوه أبو بيت انفقيفة بس زماني إيما طويلي بعلم انخدعنك بعقيدين مرجئة بعقيدين مرجئاتك قال يولا باستحلال قلبيها بإنجاك عبر كافره بجاوة قرأينا بو يرجعك وطواه هؤلاء مرجئة هؤلاء الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، وقصد الشيخ رحمه الله بهذا التعريف هو الرد على هؤلاء الذين ركزوا على توحيد الروبوبيا. الشيخ محمد كرير عبد الوهاب قصد كي أوي رد بات واللوكساني كتركيز كان سر ربوبيات بس وترك توحيد الألوهية. إيو تم شاكا لزمان شيخ محمد كرير عبد الوهاب أو خل كان يجي كديانة. رجعنا كديانا رجعنا كديانا ذكرانا كديانا لا قلوا يا بيانا الله مشركين موتي بيانا لا مشركين ثم ان يعبدون مع الله غيره ها ولك يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان يا فلان يا فلان ها اين المساله كما اللي يتو يسفسك كا هو هو الشيخ شنو ويوت هو التكفيري او علماء يزوروا لابيش خويه ويوتوا ابن حذر ويوتوا فلان ويوت فيسال ويوتوا ها طب يقابلني ما يعني بيقولون صراحة كان آ آت القرآن <سؤال> كريب ميزان يا قولي عمر الزيد كريب ميزان حمود دليل كتاب دليل لا فلان وعلان هذه فلان كزوي كردو فلان كزوي في كز تقولنا القرآن والسنة شيء له جالب فلان كز ولا قد فرموا ها ولو كان من عند غير الله لوجدوا في اختلاف كثير اختلاف دون الزبياننا بس لا خواه ويختلف ناهبه تا ولا خ خايف على الله وشركة تا كتائب يهاد بس سيري خلك على وشركة ها هل يعيش تجعله وقصد الشيخ بهذا التعريف هو الرد على هؤلاء الذين ركزوا على توحيد الربوبي وتركوا توحيد الألوهية فهذه أول شبه أويا كم شبهة ها أويا كم شبهة كاتهل إيمان بن بخوا كافي نية ببقصب كي جيب أبي توصل مطاعبهم بكي. أبي تو. يجب من كان ناقض نواقض نهني. حمون يجوا رجوا إيمان تقد. أجربيتوا ناقضك لناقض حتى ما شاء الله. من حمودين وإيمان برا بريوا. أجرتون كفرت بطاوغتنا كد إيمان قد حتى موحيد بي. يا أخواي بريز بي شيرب بس والله من علاقة مني علامه في التكافر شوف اخوي يقول بشاطي غيرت يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فضل استمسك بالعوره الافقه شنو يقول منها علاقه زي امره له من النبي بدا النبي. اخوه وكسي عادي حال بس ما كفر توحيد من النبي جهته اخوك ما دام كفر توحيد منياه القران هرهمي كفر تو كفر بزانا لقمان شي بقولك يا له إن الشرك لظلم عظيم نالقمان بيديكوا المغازل الشرك بينه وعزل توحيد وعزل تعلقين وش تانا نبي بعكسه بال... عن معروف منكر أزاني كأقول رجعتوش بلا مصيبة ده بيا. شن كعالم يكذب عقله. شن شيطان كأتوه. أزاني أجيلا وأبر عذابي كان ب وصبر على ما أصابك. كرم صبر بجره. أمر تسانك ما هنا ونبي عقلا. ولا بي كان. كان. كان و... بي علي, وصبر على ما أصابك. باني شل مالو مريشك بخو بخو خب شو باني خرج لخو بال با خال غريز اللي بقول ببرطاغوتان ببارير وبلا هيجنين وبلا امانه اما انا جديي بيغمر صلى الله عليه واله وسلم تو هيتشي لبسري كواته مشكله توشي بلا كوننا تش مشكلهك ها او ديني خويا لا بن بازا برسل لي رساله على رسالي كاش في شباط برسال لي لكن الله ينيا ألا ولا عوام يكون علاقي كفر الشركة هبا. ألا أو أو برب عقله جاهلية هو. ألا ألا عوام لجل عام ما كافر بوب كفرهش ظاهر وجري أبي كافرينك يعني عادي بدليل بو بمبينهودي لك تفسير هذا طوبلا هذا فقط العلماء أكتر طبلي إيمان بخوش بس بعلماء هذا بخواه خواه لا إله إلا الله لا إله يعني كافر بحموشت غيري خواه يعني تكفيرت أمر ما, ما نبه علماء ولكن افضل ان تكون علماء ان كفر لك ان تكون لك علماء يا ان راجعون ان وهي انهم جعلوا توحيد الربوبيه هو التوحيد التوحيد المطلوب وان من افرد الله به فهو الموحد او كسيبل يتنها خوي تبار تعالى ها يعني شبهه او على فهذه اولى الشبهه انهم جعلوا توحيد الربوبيه هو التوحيد المطلوب وان من افرد الله به فهو الموحد يعني يكبل والله تنها خايم يدرسكم ترى موحده ايوه ها وألفوا كتبهم فيه وبنى ومنهجهم عليه وصرفهما مم إلى تحقيقه حمج يعني على سرقه بري كرد ها يعني لنتيجانها تجاهنها تسي وكوامه مصانه لجرزمه نشورج نحو صرف لنا حتى نحو نحو صرف, صرف مع كتاب أو كتاب أو كتاب أو كتاب ديديدي دي دي حو كتاب بطلب آخر يا كتاب في آخر يعني شخص وسيلة كان كان على علومي وسيله علمي خايا أو نحو أول صرف أو بلاغي أو علومي حديثة ووصولي فقه وتجهد أما حمو يوسيله أخوة لبرزاتي أخوانا أخوانا أما أبو أبو أخوانا أخوانا كبديتين لتفسيره تج... تفسيره حديثه فقه عقيدة توبوية يغ... تو عربي شعرز بزان يقول أخواني توا أغلانا كاكا قرآن دس كاريمك بزبو التبرق بخيرنا رو نابد دس كاريم بردس القابلان بخيرنا رو برد فربو أهل كيب خيرك ككتوت وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده شه محمد لا أودينها مو بيا غمران حدني غمر من محمدني عليه توحيد الذي أرسلهم الله به إلى عباده كإخواني قال أواني بو توحيدنا عدو بلا عبد كان فوزان فالرسل كلهم ما طلبوا من الناس أن يقروا بأن الله الخالق الراز لقد كانت الناس يقولون ان الله يقولون الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون المميت الله يقولون ان الله يقولون ان معترفون بهذا ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله يقولون ان الله ان الله يقولون ان الله قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله في كل أمة رسولا أن يعبد الله واجتنب الطاوت خيجرة فلم يملبوها مو هج أمة جنية بقمر يبونا هج أمة جنية بقمر يبونا شوية والسلام ولقد بعثنا في كل أمة علمانيك كافر لقى شخص الصين هاي استدراج مكة هي كافر. دوا هو هو تأخوفر من ناردو ما نبوها مؤمتة. شو نناردو باصين وبوشوب وشوب وشوب. هو خوات من ناله ولقد بعثنا في كل أمة الرسول. يعني في من ناله وإن من أمة أمتي... ها إلا خلاف فيها نبي. هيج أمتينية إلا خواي قرب يقماري وناردو. شو يقماري نناردو؟ بعشان أفرم يبوشين ناردو يتي. أن يعبد الله واجتنب الطاوت. ای وقت تنها بخشی خواب کن، عبادت بو خواب کن، پیر رفیل خواب کن، پیر هیچ تابوتی هیچ سری هیچ کسی کو، هیچش تج بو مان روش، عبادت مکن بو زیوزار، عبادت مکن بو بو پرو، پروی چالان، پروی چیبو، پرو سازگاری دستی، خال چیبو لقب رکانه این هنامه، برکتی تا اشخم شه خبرکتی تا خستوا، استش پروی ترمانه غیری و پرو عالا. تنهه پر روح عبادتي بوكري شركياتي بيلا تنهه پر روح شركياتي بيلا او باروبيني صليبي بيلا او علماني كبيانلن پر زانا صليبي بيلا و ايان رسمي يا رسمي خوري يا رسمي الله او ك خوي الله إيه وتنهى عبادة بوخوي تعالى أبكر ودور كونه الله رحم طاعوتا كان طاعوت لرا تماشى كه حشت خوي تعالى بيو شيطان كوا هي الدين لا دستور هشت ولكن هذا هو يجب ان يكون هناك سيئه اه يا ساسر اه يا ساسر يا ساسر اه ها يا يا قولي أجرد ما أخواناك أنه خواب ما قال أن يقر بأن الله هو الرب لأنهم مقرون بهذا لا نتوار أن يقرار كأن الله يميدرس كردوا لأنه يقرار أن يقرار كردوا ولل قال أعبد الله واجتني الطاغوت عبادة له خواب ما أخبره عبادة؟ ماذا يقرر؟ عبادة كامية لا تعريف عبادة كيف؟ شيخ الإسلام بن تيمياء شيء اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأشي الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة شيخ لساموتي من الأعمال الباطنة؟ بتناها. أبي ظاهر وباطن بيه كتو ظاهر باطنة قد ونبوك أخوة بيخوش بيه يعني تو عبادة إخوات نكرت شو نبي لباطنة بلاي ولا من على أساس بحسابي خود بلاي لباطنة ولا من عبادة إخواتك بس لظاهرانة كم عبادة غير إخواتك درووك يو عبادتي كتو لظاهرات ناوك شد بوقنا زاني كونك دل أساسي تياه درک دینیه موعملاک. اگر دل کت پاگ با عبادت کاشت پاگ بود، هر کسی دلی پاگ بیه، خواهی تعبیه مستحیل عبادت کی بیه، و کووند بکه خواهی تعالا وتشت. پس الله عزیز ترک شیرک بالله عز و جلّ فی الولویه. یا والشیرک لالولوییت بجای بعض. وقال تعالى وما أرسل من قبلك من رسول هيك بغمارك ماننا دولة باشتوها إلا نوحي إلي أنه لا إله إلا أنا فعبدون إلا وحي من بكر دولة هيك شايستي برسطنية بحق شاهستي عبادة دنيا بحق شاهستي باقسكردنو بيع رويلة دنيا بل كاتش بكردنيني إلا الله نبي أفرمي إلا أنا إلا من نبي فعبدوني يوتنها من ببرست ما قال أنه لا رب سوايا ولا خالق إلا أنا خيار هل اوان دا بلأ من تنها من يعني بخلقان بلأ بلأ تنها الله او يدرس کر هم يزاني تنها الله اوان يدرس کر بل قال سبحانه أنه لا إله كلمة إلهي بكار هنا إلا أنا أي لا معبودة بحق سواء هيش برسراء يقنئ بحق تنها من النبي هذا الذي بعث به بعث به الله الرسل ما بعث الرسل لتقرير توحيد الربوبية لأن هذا موجود لكنه لا يكفي أما موجود أمش بزنية كافينية بل بعثهم لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله تعالى بالعبادة وهو دين الرسل كلهم وهو دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخره. أما دينها مو بيغامران ولا أولها تآخر ما شاءنا فأولهم نوح عليه السلام يكمي أن نحبوه شغف فرمي شيخ صالح الفوزان فرمي كما قال الله سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إما أوحمان كتبتو هروك شنبو نوح ما كتبوب يا ذمراني ما فدلت الكريمة على أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام أتكدري للرسول يا كم يا ذمر بدي ليريا ليريا لو أنا يزورك ای پیامبر آدم ونیا لیری بعض لوب پیامبرا اکریکوا امتا گهش شریکی پیا کردو. پیامبر آدم که هد نسل زیاد انسانیتیانه بو او ان بدايات انسان بون وایننا دی دی دی به توحيد رويش حتا گشت زمانينو حله يا شرک دورس بو رسول بعد حدوث الشرك في الارض لدعاء درز بني الشيرج لزبيا كم في غماره وتتابع بعده الرسل على هذا المنهج الرباني وآخره محمد صلى الله عليه واله وسلم وخامنهم ولا نبي بعده إلى أن تقوم الساعة خاتم شأن في غماره عليه الصلاة والسلام نسأل أو مهجر ربانهاتا وحش في غمار الدواء ونهت وقال الله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي محمد باوشي هيج جعنيلا بعانيه وا وتأ في غمار عليه واله وسلم وتصويرك ك ك جو مترا زيد كوري قيه ها كوري محمد صلى الله عليه وسلم هو تبني بوش الله شاير و صلى الله عليه وسلم كوري بون مايوا كما شاك ابراهيم اما نمردن ني و نسبي يعني ولكن ولكن رسول الله وخاتم النبيين او رسول إخوة وخاتمهم وبيغم عليه الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي من خاتميهم مو بيغم كوتي كوتيها مو بيغم ركان وبيغم فهو آخر الرسول عليه الصلاة والسلام وأخر الأنبياء لأن كل رسول النبي عليه آخرهم مو رسول بو بوا هم رسول إكثيا فلا يبعث بعده. لا رسول ولا نبي. لذوي أو نرسول نبي نانير. فمن اعتقد أنه يبعث بعده رسول أو نبي فهو كافر. هركسيبلا. أني رديت. عقادر من بيعمر عساليرا بنardin نية ها هاتنا خواري ولا سشجعتي بيعمر الرضى صلى الله عليه وسلم. أما ما بستي لك شيء لو قادني كوا ها قادني كان كوا ولا أحمد مزق قادني ها كل دوبي شيء أو كافر أو كسي كوابله. قال صلى الله عليه وسلم سيخرج وبعدي كذابون ثلاثون كل منهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي قال الله دواي من دروزنان سي دروزنيان ألا من بيغمرم بزاء من بيغمر لمزياترنيا فمن لم يعتقد ختم الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم أجاز أن يبعث بعده نبي فهو كافر بالله حرك ساك أجر بلا اعتقاد وانبي كوا آخر رسالة ختم رسالة ببيغمر هذا صلى الله عليه وسلم جائز يقبله كسيف سيدواي بيغمر بيغمر أو كافر مكذب لله ولرسوله الإجماع المسلمين أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين والدين وسوع ويعقوب ونصر شه محمد كوري عبد الله بلال إخوانا دبوا قومكي نوح ناربوا قومكين كاتك كأوان غلويا على الصالحين لكن لا يعني يعني لحق إخوان زيار دانية لا بياو تاكان رزق لاني دعاء يعني لا لجيانو لا مردينيشا رز واحترام متقدير ماني بلام لاستي خوان زيادة رميناكن نان جيني نبلو باي بيغمران غمران نان جيني نبلو باي خوي تعالى نهلكز لاستي خوي أما نشيوهون ودوس واعو يغوث يعوق نصر لا شرح كه شغل الغلو هو مجاوزة الحد لسنور لا دان لسنور لا دا غلو والغلو في الصالحين باب بابزين لسنور لا دان لصالحينات أو كأو كتولا حق إخوان لابدي هو اعتقاد أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله في اعتقاد دوابي كأمانة زرروا قازان جانها لذات إخوانا ببي إخوي تعالى أتى يجي كباسي كردون قال ود سواه ويعوض ويعوق نصر أتادواي على هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ماتوا في عام واحد أمانة ياو شا كان يقول زمان نوح عليه الصلاة والسلام الله لا صالة حمي عن مرتين، هر هر بينجان مرتين، أم قومتي عن لهذا فحزنا قومهم عليهم حزنا شديدا، فجاء الشيطان إليهم قوم كذور يعتقد، وطبعا حموكس كصالح ليامريبي يعتقد بولايةنا، شيطان هاد بولاية، فقال لهم صوروا صورهم، وانصبوها على مجالسهم من أجل أن تتذكروا أحوالهم، وأن صورة كان يدرسها. ولا مجلس سكني أنا دان بينن. ليش دان يشتري لمجلس سكني أو رسم تيمسال أنا دابنن. بوشين من أجل أنت تذكر أحوالهم. بوبيته وبريطانيا، ها؟ بوبيته بو وبريطانيا. أن جاء بيتان وبريطانيا لبرشين فتنشطوا على العبادة، ها؟ لفيش هالشيطان سيكا. بوعبادة باش تلا. عبادته البقوة تربي. كان سيري أوانا كان أوان عبادة باش. إيش عبادة باش؟ كان أمل يروه بوانات. جاءهم عن طريق النصيحة. يا زار نصيحته؟ يا كم نصيحته؟ وهو يريد لهم الهلاك بلام او نصيحة ناقة ما لبران كردن قرب سريقة أمان تشي هلاكتك فخدعهم بهذه الحيلة أبن في الله وانها الخرطان واعتبروا هذه وسيلة صحيحة لأنها تنشط على العبادة اوكو كأمر وركاك بقى جورانيق بس القرآن وحديث سوالفين دبي شيء ما لبكه دل ما عيد هاد دل ما نبغى وركاك بقى تمثيل دروسكين ها بقى مسرحيات دروسكين وركاك با رسم دروسكين بقى واج دروسكين دروس هالنفسي نص حتى كيش وقتی قرآنی لگرانی موسیقای آرواده بیابه چی دکسی کرته گلاب کدی دزبزر کنوه دی سوربن دی دی دی دوای آبی بزینا و آبی لیوات و آبی ایشی خراب اون صحبت که ایشی طال خواید قرآنی نارد و قرآنی نارد و یک آدیال قرآن خوابله هی خالتش نورنیو خریدی قرآنی بن بن بنایی منو امامی شافعی چی فرم که بقای بجهش فرمی کسانی که أم كسانا بحسابي خوان الصوفي ودريه شو لا؟ أنا لا ونبو آخرة خلتي عنه، أنا يسخلتي لآخرة نزيكا. قصايد أنا وتو تطلع لي على سر فرمي إمام الشافعي فرمي كذي. أولائك الزنادقة يصدون الناس عن القرآن. هؤلاء الزندقان خلتي لقرآن دولا خنوا. هاتشون هاتشون لقرآن دول كوتين ولا قرآن وحديث. بواستي اهم فكره بوغنيكا وبناوي دينو امر الله وبيته الهدف الهدف دهولي صوفي دريو شكانو بغير حتى امر كمان تعودو نازانم شي امانيكا بنو الاسلاميان استا اعلان شي دروس كر دولنا خالكاكا خالشي بوشي هنا خالشي بو هنا بلن نخير ابي أفرد نه آخره، آبی عفرت بیبی بر رئیس، آبی بیبوا. آخر بخاریالا نه، پیش قوم اکثر کوتون بدز نه نه گستر کده. نباها بخاری با خویود خو بخاری معصوم نیه. قرانی مسقاق چیل کردین؟ کثیف حاكم ومحكوم، هر كسيك حد يخوي بزانية، حاكم بيزانية أبوينية، ملشكان دنا على دستوري خوات الجلاسكا، محكوم يش بيزانية، ملشكان دنا على بقصي أو حاكم طاعوت بك على سنودي شريخ واجور لابا، ويا علماء هر كسيك على تحاكم كأبو أو طاعوت أيش كافر بيوكوا، يريدون أن وقد أي به، باش يا ما بينك لا وكافر بين به مش تغيري تعالى، كش كان سبحان الله. أبيس مطاعب كرين أو شيطان أو هات ثم أهلك قوم نوح بالطوفان يأخذ ثم أهلك قوم نوح بالطوفان فاندرسد هذه الأصنام يعني قوم نوح بالطوفان كلا ناوتون وشي رشريا ها في هذه تحدي فهذا فيه التحذير من فتنة الصور. أما شيء يا, يا إما؟ أبو إما أجدار كردواي الرسم لا رسم قرتن بوشري إخويا حرام كردوا. عبز أنا بوه الرسم هو كان ها في دروزوا. درج آخر رأوا بكيف شخوي. وفتنة الغلو في الصالحين والرتشون لا بياو كان ولسون لا وهؤلاء ينظروا لمصلحة جزئية أما أنا سئل لمصلحتي شيء شيء ها لا, لا وشئ جزئي اشتيكي كم يانكرت ولم ينتبه لما يترتب عليها من المفسدي نازلتش المفسدي جوردروس بكثيرك ظلالته فالإنسان لا ينظر إلى المصلحة الجزئية وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليها في المستقبل أنت ما شافك يا أخوي تعالك حرام كردوا اشتيكي جوري ما بزدواه أو عن هاتن لم لا ينوى الشيطان بيدروس كردن كما إيه ولو لا ينوى اقتداءا مكاني براس مكانه ببير كردوه مالهم توشى أشرك جوري كردن ام رجوشتي يا هاما ابرا تمشى كالاتي لتصير جثنا لقل هر شكاك سكيكه من هادي من هادي كوران و هاديز بير اوكاكا بني صور او انا بس كناهر آخر هاي لفرو لفرو ولا لفرو لفرو لفرو لفرو لا لفرو رسمي لفرو لا لفرو لفرو خلقك <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> بب سیرانیک دی؟ چی بسیران؟ رسمی سیرانه کار؟ نه؟ آیا چون آرش نبیام؟ نه؟ تو؟ جرآن از به اسلامی گرند که اتفاقا تلویزیونی آنها بود. اگر رسمی آفردت بوایشون دموشان تلقح کردهانو حرام نه؟ استخوان آفرد داخل نسری. آها ورد ورد. حموضه گر رئیست. حموضه گر رئیست. آوشه تا من بیت زین کردم. باشه چطور نتیجه لوی که آفردت بچه دسر تلویزیونو با باوشه وی که خبر پیونت ه ماشية وإليك الشيطان هم يتأذن كذباً. ثم أولك قوم نوح بالطوفان، فاندرسد هذه الأصنام إلى أن جاء عهد الطاغية. دعاء أمانة لنا وشون؟ بالطوفان قاح ويان توابون. يا غمار نوح تنصلق يا خريجو. نصوب بنام تو تماشاك. إيو تماشاك أنت يا غمار نوح نوصتو بنجح صلبوا خلق الشياء. أو صبرنيا أو توانانيا. هو صبر ومصابرة ومثابرة إلا سدعوه إخوة تعالى يعني الله يعني إلا مشرك إلا روتان لأخوة ورجع الرعاوة إلا أخوة أبي بفرستن نبي أو أبي بفرستن إلا إخوة يقول إلا ناوبا كيف دلت شيء إلى أن جاء عهد الطاغية وهو ملك من ملوك العرب يقال له عمر بن لحي الخزاعي شيخ فوزان بي لطاغية عمر يكرر لحي كيبو يا كم كذب كديني إبراهيم جوري أم كابرأة وكان له سلطان على الحجاز هابزانا في الطاغية هل كس ديني خواب جورا طاغوتة وأبيه مكافر بيني وكان في أول أمره رجل ناسك انت برام يا كم جار بياء كي شون بوم على دين قومه يعني كابرأة شيء عبادة كربو هل س الدين ولكن ذهب إلى الشام للعلاج شو بشاربو علاج فوجد أن أهل الشام يعبدون الأصنام. تما شايك أهل شام تيا بارستن بده بارستن تمسى بارستن. فدخل في فكري هذا الشيء. هشبيري كرداوتي. أمشتيكي باشا لغ الخما بيبهمو فجاء إلى آل الحجاز والجزيرة هذه لا حجاز في جزيرة ما فدعاهم إلى الشرك وجاء الشيطان أو أنا بواني بواني بواني بواني بأم بالسطيني أمبتان أم هنا وتوزيعك كان بسارها لجزيرها وجاء الشيطان فرشدوا إلى مواطن الأصنام التي كانت تعبد عند قومه الشيطان خست يبيري وبو أوجيقان برو أوجيقاني كوا كاتي خوي طفانا كاتشي كدوا بتكاني قوم نوح هنا وتخوارب وتزيلوا لنا وعرزها شارا وتبرأ أو شنانا هلك ولو أو بتاني ليدر بينها ودوا سواع ويغوثوا أوانا والتي سفى عليها الرمل بعد الطوفان فحفرها ونقب عنها فاستخرجها قراب دوايا هتا بحث تنقب هتا دوا دري هنا وزع على أحياء العربي فانتشر الشرك من ذلك الوقت عمزان لكابراتي صالح وتي وكانت هذه الأصنام الموروثة عن قوم نوح هي أكبر الأصنام وإلا فلهم أصنام كثيرة حتى إنه كان حول الكعبة المشرفة 360 صانما بستوتانة سلسطة شصبت لناو كعب ودو ربري كعباء اللاد والعزة ومنات الثالثة الأخرى هي أكبر أصنامهم كما قولة صنم كان إن شاء الله درس داها تينسر آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين بابشتواني خواهي شاء الله ادر سيداها توائين كأبيغامر صلى الله عليه وسلم يسدو تشاري او قمو بوكا إستا بام شوي شيركو ظلالتي بالفرستيان كردو بزاني ام چون شونا ويان سبحانك اللهم و اشهد اشهدو لالت استغفرك و توب لك